سلمني من نفسي أمنني من غروري سلمت لك نفسي في دعواتي في صحوري صلت لك في التهجور ودعت لك في السجود ودعت بعد التشهد للواحد قويني وعيني على واحميني من ظلم الناس يا رب مليش حاجه تانيه غير سترك يا مالك الناس يا الهي